اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تؤون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من هذا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم اللهم لما نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا ثاضح اللهم أحسن ختامنا وتوفنا مسلمين اللهم أحسن ختامنا وتوفنا مسلمين اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا فيه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم ارحمناك رحمتك باهل بدر اللهم ارحمناك رحمتك باهل بدر اللهم احشرنا معهم في جناتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا وما انت اعلم به منا اللهم الا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير المحيا وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ عديتنا وأبننا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن ما نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما، وبعد الموت جنه ونعيمه اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا،, عنا واغفر لنا وارحمنا ات مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله